بسم الله الرحمن الرحيم أبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يذيك لأنه يذكى أو يذكى فتنفعه النصرى أما من استغنا فأنت لموت وما عليك الا يذكى وأما من جاءك فيسعى وهو فعنه فلها كلا فمن شاء أدره في صنف مترمة مرضوعة مطهرة بايدي سفرة كرام بره قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا طردنا الماء طفلا ثم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقفا وزيتونا ونقلا وحزائق غلبا وفاتحة وأفضا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وظاهبته وبنيه بكل منهم يومئذ شر يونيه أتوه يومئذ مسترة ضاحفة مستبشرة قوتوه يومئذ عليها غبرة ترقها قترة أذائفهم الكبرة الفجرة